بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وق ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم واحد. أنما إلهكم إله واحد. أنما إلىكم إله واحد، فاستقيموا إليه واصفروا، وويروا للمشركين الذين لا يعطون الزكاة وهم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 ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال سأتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات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 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْ مُرْسَلُونَ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّهَ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 وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذابلون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجدودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو طلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جرودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون وتالكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم كافصبحتم من الخاسرين فان يكفروا فنار مسؤل لهم وان يستحب فما هم من المعتبين وقيضنا لهم طرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول, وحق عليهم القول في من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاترين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون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 لهم فيها دار القلب جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أبنا الذين أضلانا من الجن والإن نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تقافوا ولا تحزنوا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 ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تتعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا من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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم، إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنسب وهم لا يسأمون ومن آياته أن تترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت إن الذي احياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يقفون علينا أفمن يلقى في النار خير أَمَّن أم يَأْتِي يأتي يَوْمَ يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير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 حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك له مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا جميل لولا فصلت آياته أهع جميع وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمُ الْمُرِيبُ مَنْ عَمِلَ فَعَلِيْحَمْ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّ مِنْ الْعَبِيدَ إِلَيْهِ يُرْدُعِ الْمُسْتَهْلِكُونَ ساعة وما تخرج من مِنْ من أكمامها وما تحمل من أنتا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذننا كما من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 وَإِمَّا أَصَّهُ الشَّرُّ فَيَأُوْسُ طَنُوَطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَرٍ أَمَسَّهُ لَا يَقُولَنَّهَا ذَلِكَ وَمَا أَبْلَغَهُ ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنا فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم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 كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آيَاتِنَا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لَهُمْ أنه الحق اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مده من طائره ربهم ألا بكل شيء